إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفشوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم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 قل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر ووَأُثَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُ إِنَّ أَكْرَمَكُم مِن دَضَاهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا